وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم يا عباد الله إن طلب السعادة والخير والاستقرار والطمأنينة أمر فطري في الإنسان يطلبه الصغير والكبير الذكر والأنثى الفجار والأبرار المسلمون والكفار وقد تنوع الطرق الناس في طلب تلك الأمور يا عباد الله فمن الناس من ظن أن السعادة في الأسفار والتنقل بين الأقطار فيظل طول عمره ينتقل من بلد إلى بلد ولا تهنأ به زوجة ولا ولد ويغفل بالسفر عن طاعة الله سبحانه وتعالى فلا يحصل من السعادة شيئا ومن الناس من ظن أن السعادة في جمع الأموال وتكثير الأولاد حتى حتى ألهته عن طاعة الله وألهته عن حق الله سبحانه وتعالى فلم يحصل سعادة بل كان أمره كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ومن الناس من ظن أن السعادة في إعطاء النفس شهواتها وإطلاقها في ملذاتها ولو كان ذلك يغضب الله في عليائه سبحانه فما حصل سعاده بل كان في شقاء وظاق صدره ولا يزال صدره يضيق ما عصى الله سبحانه وتعالى ومن الناس من ظن أن السعادة في الدنيا ليست موجودة وأنها درة منشودة مفقودة وما درى كل أولئك المساكين أن السعادة موجودة موجودة إنها مركوزة في جمله. وقليلة المبنى عظيمة المعنى إنها مركوزة في جملة يسهل نطقها ويصعب حصر خيراتها إنها في تقوى الله سبحانه وتعالى وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي أمر الله للناس أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم وهي أمر الله لمعاشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وهي أمر الله لسيد المرسلين وخير ولد آدم أجمعين يا أيها النبي اتق الله وهي وصية النبي الكريم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية السلف الصالحين فما عرفت وصية أعظم ولا أكرم ولا أكثر في لسان السلف من الوصية بتقوى الله عز وجل لا إله إلا الله يا عباد الله إن هذه الجملة العظيمة حوت تحت رايتها خير الدنيا والآخرة للمسلم يا عباد الله فالعاقبة الكريمة له والعاقبة للتقوى والبشرى له والنجاة يوم القيامة له إن للمتقين مفازا فما من خير ترجوه يا عبد الله إلا وهو مركوز تحت راية تقوى الله سبحانه وتعالى فإذا كان ذلك كذلك يا عبدالله لا بد أن قلب المؤمن يستشعر هذا الأمر العظيم ويحب أن يكون من أهله وأن يتصف بصفات أهله لعله أن ينال هذه المنزلة العلياء وأن يكون من المتقين فيجمع لنفسه الخير في الدنيا والأخرى وإن ربنا الكريم يا عباد الله وقد بين لنا عظائم صفات المتقين وكبار صفاتهم لنمتتلها ولنعمل بها لعلنا أن نكون من المتقين لنسمع ربنا سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين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 إلى أي أمر إلى أمر كريم إلى مغفرة منه سبحانه وتعالى وجنة عرضها السماوات والأرض ماذا فيها أعدها الله للمتقين ماذا أعد فيها أعد فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر طوف يا عبد الله طوف يا عبد الله بخيالك فيما شئت من الملذات والله إنك لم تبلغ شيئا من لذة الجنة وما أعظمه من تشويق من هم هؤلاء المتقون الذين يسارعون إلى هذا المقام الكريم إنهم الذين ينفقون في السراء والضراء ينفقون في سبيل الله وهم في سراء وسعه من الرزق وينفقون في سبيل الله وهم في ضراء وضيق من الرزق يتصدقون على المسلمين والمسلمون في السراء ويتصدقون على المسلمين والمسلمون في الضراء مالهم يجعلونه لله سبحانه وتعالى يبادرون بالصدقة لأنهم يعلمون أن ما هو الذي ينفقونه في سبيل الله يقول العبد مالي مالي وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو, وما أو أنفقت فأبقيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه إلى الناس فذاهب وتاركه للناس فالمتقي يا عباد الله يعلم انما له الحقيقي هو ما انفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى والعافين عن الناس المتقي عباد الله حسن الأخلاق مع الناس ان احسن اليه احسن اليهم وان اساء اليه عفا عنهم فإذا الزله لم يبادر الى الغضب بل تذكر ما عند الله فأطفأ ذلك جمرة الغضب في قلبه وعفا عن الناس بل إنه يزيدهم ويكرمهم والله يحب المحسنين فيحسن إليهم فالمتقي حقا يا عباد الله إن أحسن الناس إليه أحسن إليهم وإن أساء الناس إليه عفا عنهم وزادهم بأن أحسن إليهم والله يحب المحسنين الله أكبر يا عبد الله الله يحبك يقول العلماء ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب الله يحب المحسنين والإحسان كما يقول العلماء نوعان إحسان في عبادة الله وإحسان إلى عباد الله أما الإحسان في عبادة الله فهو درجتان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى عباد الله شامل جامع لكل أنواع الإحسان وشامل جامع لكل عباد الله وأولى الناس بالإحسان هم الوالدان يا عباد الله ثم الأقارب والعلماء وولاة الأمر ثم الأقرب فالأقرب من عباد الله والله يحب المحسنين وهم مع إحسانهم بشر والبشر لا بد له من الخطأ والخطيئة كأنها للعبد أمر لازم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون ولذا قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إنهم يا عباد الله يجاهدون أنفسهم فلا يفعلون المعاصر ولكن قد تغلبهم النفس فيقع الواحد منهم في معصية كبرى أو معصية صغرى فلا يفرح بها ولا يستلذ بها بل يذكر عظمة الله ويذكر أن الله قادر عليه ويذكر أنه سيقف بين يدي الله في موقف عظيم وأن الله القوي الجبار سيخلمه ليس بينه وبينه ترجمان فيخاف الله سبحانه وتعالى فيبادر إلى استغفار الله عز وجل من ذنوبه التي عمل عملها والله غفور رحيم ومن يغفر الذنوب إلا الله يبادر إلى الله ويستغفر من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون المتقون يا عباد الله لا يصرون على معصية الله وإنما الإصرار دليل الخسار والعياذ بالله يا عباد الله هؤلاء المتقون ما جزاؤهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فيها ونعم أجر العاملين إن الجزاء يا عباد الله لمن اتق الله في الدنيا جنة عدن في الآخرة وما أدراك من الجنة فيها النعيم الذي لا ينقطع فيها السعادة التي لا تتبدل فيها الخير واللذة التي لا تتصور إنها والله خير المستقر والمقام فتأملوا عباد الله في أحوالكم مع صفات المتقين وانظروا أي العباد أنتم فإن العبد محاسب لنفسه فإن حاسب نفسه فوجد أنه يسير على طريق المتقين فلا يغتر بنفسه وليسأل الله الثبات وليعلم أن الخير الذي هو فيه إنما هو نعمة من الله وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وإن وجد غير ذلك فليراجع وليبدل ولينب إلى ربه فإن الدنيا كلها قليل وإن الباقي منها قليل وإن الذي لنا منها قليل وإنا لا ندري يا عباد الله متى يكون الرحيل وإن الوقوف بين يدي الله عظيم فاتقوا الله عباد الله وعملوا بما شرع الله لعلكم ترحمون أقول ما تسمعون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 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن حقيقة التقوى تكون في القلب ثم تثمر أعمالا طيبة على الظاهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا ويشير بأصبعه الشريف إلى قلبه ثلاث مرات فحقيقة التقوى تكون في القلب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 فتتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتدع عباده وإنما تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحيد عنها طرفة عين ترجو ثواب الله فأنت مخلص لله سبحانه وتعالى لا تريد ثناء من المخلوقين ولا تريد جزاء من دون الله عز وجل وإنما تريد ثواب الله سبحانه وتعالى وأن تترك معصية الله على نور من الله ليس من باب التشدد وليس من باب تحريم ما أحل الله وإنما تحرم ما حرم الله وتترك ما حرم الله خائفا من عذاب الله ومن عقاب الله مستحضرا أن الله معك في الدنيا بسمعه وبصره وعلمه وأنه محاسبك يوم القيامة وأن أعضاءك تشهد عليك عند لقاء الله عز وجل هذه حقيقة التقوى التقوى يا عباد الله أن يحرص المؤمن على أن يكون موجودا حيث أمر الله وعلى أن يكون مفقودا حيث نهى الله سبحانه وتعالى التقوى يا عباد الله أن يكره المؤمن معصية الله ولو كان ن صغيرة لأَ يعلم عظَمة الله. سبحانه وتعالى خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع ش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصاء إن الذنب يا عباد الله لا ينبغي للمسلم أن يحقره بل ينبغي للمسلم أن يتركه فإن وقع فيه ينبغي عليه أن يبادر إلى, إلى غسله وصقله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 صلى الله عليه بها عشرا فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 اللهم قربنا من كل خير واقرب الاخيار منا يا رب العالمين وباعد بيننا وبين كل شر وباعدنا عن الاشرار يا رب العالمين اللهم اجعلنا, من اللهم, اجعلنا من اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم بارك لنا في كل نعمة انعمت بها علينا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في اعمارنا اللهم بارك لنا في اعمالنا اللهم اللهم بارِك لنا في أوقاتنا اللهم بارِك لنا في ذرياتنا اللهم بارِك لنا في زوجاتنا اللهم بارِك لنا في بيوتنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في أمارتنا اللهم بارك لنا في دولتنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في ولات أمرنا يا رب العالمين اللهم زد ولاة أمرنا خيرا يا رب العالمين اللهم قربهم من الخير وقرب الأخيار منهم يا رب العالمين اللهم وأبعدهم عن الشر وأبعد الأشرار عنهم يا رب العالمين اللهم أتم على ولي امر الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم املأ قلبه حبا للرعية يا رب العالمين واملأ قلوب الرعية حبا له يا رب العالمين واجعلهم رحمة فيما بينهم يا رب العالمين اللهم, و... اللهم وفق ولاة الأمر إلى كل خير يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن والسعادة في بلادنا يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن والسعادة في قلوبنا يا رب العالمين اللهم زد هذا البلد تآلفاً وتماسكاً يا رب العالمين اللهم زد هذا البلد تآلفاً وتماسكاً يا رب العالمين اللهم زد هذا البلد تآلفاً وتماسكاً يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حي يا قي ي Hassan السماوات والأرض نسألك كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في هذا المسجد المبارك في هذه الصلاة المباركة أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا في الفردوس الأعلى أجمعين اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم قد اجتمع نعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة عظيمة من فرائضك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم أعطنا ما نرجو وأمنا مما نخاف يا رب العالمين اللهم اجعلنا في خير في الدنيا واجعلنا في خير في الآخرة وارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقينا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعذاب والإحسان وأيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون